والَّذنَ يَ قُضُونَ أَهْدَ اللهَّهِ مِ بَعْدِمِ ثَاقِهِ وَيَقطَعونماَا أَمَرَ اللَّهُ بِه وَيَقَطَعون ماَا أَمَرَ اللهَّهُ بِهِ أَ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأررضئُ لئِكَ لَهُم العْنَّةُ وَلَهُم شُ الدَّ